الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على خير خلق الله يا جمعين على أنه وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين المبعد قال الإمام المجدد رحمه الله ودهيل الاستغاقة أولهما قال إذ تستغيثون ربكم فاستجعب لكم الاستغاقة هي طلب الغوش وهي لا تكون إلا عند الشدة وهي نوعا من أنواع العبادة والاستغاثة نوعا من أنواع العبادة كما قال الله سبحانه إذ تستغيثون ربكم فاستجغلون قال النبي صلى الله عليه وسلم نروي عنه إنه لا يستغاث به إنما يستغاث بالله والاستغاثة على نوعين النوع الأول الاستغاثة بالمخلوف بما لا يقدر عليه إلا الله وهذا شرك فمن استغاث بغير الله من جن أو إنس أو غاربين أو أموات ان هذا شرك بالله جل وعلا وان ورثائي الاستغاثه بالمخلوق الحي الحاضر القادر فهذا جائس كما قال الله تعالى في قصه موسى عليه السلام اشراجه الذي في عده على الذي من عدوه هو كزه موسى ببابا علي يجب على العبد ان يخلص العباده لله وممكن العباده الاستغراق لله سبحانه ومن انواع العباده الذبح والدليل قوله تعالى قل ان مر صلاتي وان هو شيء ما هياره وما ناتي لله رب العالمين هم شنع نع على الله من ذبح لغيره الذبح عباده ولهذا يقول تعالى فصلي لربك وانحر صلي لله وذبح لله تعالى الذبح مقروء والنحر مقروء مع الصلاه يدل ذلك على ان الذبح من افضل الابادات والذبح على اربع اقسام وكثير على اكثر النوع الاول ذبح على وجه التقرب والتعويذ وهذا لا يجوز لاحد الا بالله سبحانه الله من العبادات الماليه ولا تجوز لدخول الجن ولا الشياطين ولا الروحاء شيء تعظيما لهم وان هذه الشاده لا تجوز الا لله سبحانه فمن يريد دخول الجن لجل السلامه من شرهم او من اجل شفاء المرضى المرضى قالوا رجاله سيدنا بنائثا تبع على عتبة الهادئ استقلا من الجن فان هذا من الشرك الاكبر والنوع الثاني الذبح من اجل اكل اللحم وهذا مباح ولا باس به فهذا مباح ولا باس به انه احله الله الله تعالى اخبر عن الانعام بقوله يقول منها الاكل من الحيوانات والبهيمه والانعام وذاك والله والسائر الذكر على وجه الفرح والسرور بمناسبات الزواجين او مناسبات نزول مسكن جديد او دون غائب او ما أو ما اشبه ذلك في قصد جمع النقاط وتعريفه عند المنزل واظهار الفرح والسرور بذلك هذا نعم لا بأس به والله الرابع الذبح من اجل التصدق باللحم للفقراء المساكين وهذا سنة وهو داخل في الجباده وخيار كذبح واجب يوجب التمصران ذبح النقر وذبح شمنه كذلك كان اوحيى وككل عند واجبه هذا مسمون الذبح محرم وهو الذبح في المآكل بالمدى فهذا بدعة محررة الزبح المكروب وما كان فيه إفراس في التربيل نعم هذه هي أنواع الزبع وزبع الزبع الذي على وجه التقرب والتعظيم لا يكون إلا لله سبحانه لا يجد الزبع لغير الله ولو كان شيئا يسيرا فما جاء في الحديث أرّب ولو زبابا تقرّى وزبابا فمأت على الشرق رجالة الله والواجد الذبح لله والنذر لله كل من عباد الله عز وجل النوع الثالث النذر ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخاغون يوما كان شره مستطيرا الزب الذو هو الزام الانسان نفسه بشيء لنلزمه باصل الشرع يعني يجرى ان يصوم هل يجرى ان يتصدق بكذا فيلزموا الوضع من قولي النبي صلى الله عليه وسلم لا ندع ان يضيع الله فليضيع ومن نذر ان يعطي الله فلا يفي والنذر نوع من انواع العباده لا يجوز الا لله ان لا من نذر لقبر او صنم او الهه ذا قد اشرف بالله عز وجل والنذر طاعه فما مر معنا ان نذرا ان يصوم او ان يتصدق او ان يقوم اجى انا عمر رضي الله عنه على اني نذرت ان ابو ليلى عند المسجد الحرام هذا لو النبي صلى الله عليه وسلم خوفي بذلك هذا نذره واياجب الوفاء به ان نذره الشرك يحرم الوفاء به النذر عباده لا يكون إلا لله سبحانه وهو من خطال أعلى الإيمان الوداع بالنذر يوفون بالنذر ويخافون يوما كان كبروه مستقرة ولا يجيغ النذر للقبور ولا للأبرحة ولا للأموات ويجد أن يكون النذر لله سبحانه هذا وصلى الله وسلم على ندحنا محمد ala ahlihi wa sahbih ajma'i